والعصر إن الإنسان لفي خسر إن قيم وانت وصبر بسم الله الرحمن الرحيم وان لير لقيل وماذل لمنزل أن ما له أخلذه كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما Nārullāhi l-mūqada Al-lati tattariju ala l-āfidah In-naha I لذذ بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ أَجْعَلْ عِنْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ وجعل لهم كصفا